وَسَائِلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثُنَيَّاتٍ إِلَّا عَشَرَةً نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إِلَّا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 فلا هضماء، وكذلك أنزلنا القرآن عربياً وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى.